بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الدرس الثامن والستون من سلسلة شرح الدرر البهية لإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب الحجود وفيه مجموعة من الحدود الشرعية نأخذها واحداً للآخر ونبدأ منها بالباب الأول الذي وحد الزان فأما الحدود فجمع حد والحد في اللغة هو ما يحجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما وما يحجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما وحد الشيء هو ما يحيط به وحد الدار ما يميزها إذن الحدود جمع حد بهذا المعنى وسميت عقوبة الزاني وغيره من الأهلي الفسق والفجور سميت حداً. هذه العقوبة سميت حدا لأنها تمنع الزانية عن معاودة ارتكاب ذلك الذنب فكأنها تحده وتحجيزه عن ذلك الذنب وعن تلك المعصية فسميت حدا لذلك وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها أي تلك المعاصي التي نفر الله سبحانه وتعالى منها وأنكرها ونهى عنها فلا تقربوها الحدود هنا بمعنى نفس المعصية وأيضا تطلق على فعل منه شيء مقدر <تصفيق> مثل قول الله سبحانه وتعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه يعني كان هناك اشياء مقدره بتقدير من الشرع فإذا تجاوزتها فقد ظلمت نفسك ولا جدال لله فيها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فكانها هذه الاشياء لانها تفصل بين الحلال والحرام تسمى حدودا أي حاجزا فدائما الاشتقاق اللغوي يرجع بنا إلى المعنى الى الاصل اللغوي للكلمه الذي هو وقد حصر بعض العلماء الحدود الشرعية الموجودة في الشرع في سبعة عشر منها متفق عليه ومنها مختلف فيه فأما المتفق عليه بين العلماء أجمعين فكحد الزنا وحد الحرابة كما تيأتينا وحد شرب الخمر المتفق عليها إلى غير ذلك وهناك حدود مختلف فيها هل هي موجودة أو لا مثل حد اللي واطه مثلاً أو حد شرب ما أسكر كثيره وليس خمران هذا مختلف فيه كما سبق في باب الأشريبة وغيرها من الحدود فما العرب استقصاء ذلك ليرجع إلى التفصيلات يجدها مثلاً في كتاب فتح الباري وغيرها من الكتب التي تفصيل في هذه الأمور الباب الأول حد الزاني الزنا من أكبر الكبائر ولا شك في ذلك حتى بالغ بعض العلماء فقال هو يلي الشركة مباشرة، ولكن صحيح من أقوال العلماء أن الشرك يتلوه القتل أي قتل النفسين محرمة، ثم بعد ذلك يتجزّي، والمسائل ت يعني تحتمل على خلافة قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا ومقتوى ساء سبيلا. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين لا خلاف عنهم في ذلك ما هو الزنا؟ عرفه الراغب الأصبهاني رحمه الله تعالى بأنه وطء المرأة بغير عقد شرعي هذا هو الزنا وطء المرأة بغير عقد شرعي وينبغي هنا أن نتأمل هذا التعريف فإن فيه الوطء لاحظ القضية الوطء اللي هو الجماع الذي يقتضي إيلاج الفرج في الفرج وإلا فقد ورد مثلاً في بعض الأحاديث المعروفة لديكم أن كل أعضاء الإنسان تزني فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش وهكذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفرش يصدق ذلك أو يكذبه فإذا نقول بأن نظامتنا هو زنة بنص الحديث ولكن زنا من باب المجاز لم باب الحقيقة وإلى حقيقة الزنا هي هذه التي ذكرنا هي وطء أما هذا الزنا الذي ورد في الحديث فهو مجاز من قبيل المجاز وهناك قرائن تدل على هذا المجاز وعليه إنما قلت هذا الكلام لكي نوضح جليا أن الحد الذي سنتكلم عليه لحد الزاني إنما هو في الزنا الحقيقي اللي هو هذا الوطء بغير عقد شرع أما ما أقل ما هو أقل منه مما ليس وطأا فلا يدخلوا في هذا الحد, في الحد. قال المصنف رحمه الله تعالى إن كان بكرام حرا جلد مئة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما <تصفيق> أما جلده مئة جلدة فأمره متفق عليه لأنه جاء في نص القرآن قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما ولا تأخذكم به ما رأفتون في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ويشهد عذابهما من المؤمن فإذ هذا أمر متفق عليه وكذلك عندنا حديث في الصحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من العرب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشلك الله إلا قضيت لي بكتاب الله يعني أنشلك الله القضاء والحكم بكتاب الله عز وجل وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقضي بيننا بكتاب الله وأذلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أوعد غير شرح لي القصة قال إن بني كان عسيفا أي أجيرا إن بني كان عسيفا على هذا أي أجير عند هذا الشديد الآخر فزنا بامرأته وإني أخبرت بأن على بني الرجم فافتديت منه أي هذا الرجمة دفتيت منه بمائة شاة بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على بني جلد مائتين وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم لأنها محصنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت القصة أولًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضي النا بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك علاش لأن هذا ماله أعطيته غيرك لك ليس لك أن تعطيه هذا حقك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وهذا هو الشاهد محل الشاهد عندنا ثم قال واغد يا أونيس هذا أونيس رجل من معروف، يعني في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم واغد يا أونيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجمها هذا الحديث الشاهد عندنا هو هذا الذي ذكرنا وأما ما بقي سنحتاج إليه في محل أخرى وأخدا أخرج الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم الشاهد عندنا هو ماذا هو قوله البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة الباقي قد نتكلم عنه في محلي إن شاء الله تعالى إذن الجلد متفق عليه أما التغريب فالجمهور قال به إذن الجمهور قالوا بالتغريب حتى ذكر محمد بن نصر وهو الذي الذي قال فيه ابن حزم رحمه الله تعالى إنه أعلم الناس بمذاهب فقهاء الأمصار حكى الإجماع والاتفاق بين العلماء على أن الزانية البكرة ينفى أن يغرب قال إلا عن أهل الكوفة وبطبيعة الحال تبعهم الأحداث في مبهد وأيضا قال ابن المنذير رحمه الله تعالى أقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة العسيف التي ذكرنا الآن أنه يقضي بكتاب الله سبحانه وتعالى ثم قال إنه عليه جلد مئة وتغريب وعان وهو المبين لكتاب الله سبحانه وتعالى وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا إذا المسألة فيها إجماع إلا خلاف أهل الكوفر <تصفيق> وذاب الأحداث إلى عدم وجوب هذا التغريب علاش قالوا لأنه لم يريد في الآية الآية فيها الجلد جلد مئة وهذا استدلال غريب كما قال الشوكان رحمه الله تعالى قال هذا من أغرب الاستدلالات لأن عدم ذكر الجلد التغريب في آية الجلد لا يقتضي عدم وجوده أو عدم وجوده لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين عن الله سبحانه وتعالى خطابه هو مراده وأحاديث التغريب أحاديث قد بلغت مبلغ الشهرة التي يعمل بها الأحلاف ونفس المسألة ذكرناها في حصص سابقة يعني حتى أصبحت هذه المسألة لأنها لها أصبحت أمرًا في الأذهان. أنه دائما في كيفية الاستدلال أو إجابة الأحناف عند ردهم لبعض أخبار الأحد أنك تجيب بهذا الجواب الذي ذكرنا الآن لأنه والتغريب. التغريب التغريب هو نفي ذلك الزاني البكر عن محل سكنه إلى محل يكون فيه غريبا إلى محل غربة فإذن هو يصدق على كل ما يسمى غربة في الشرف وقال بعض العلماء مسافة القصر هي المعتبرة، لكن نحن نقول عندما يقول بمسافة القصر يقول بأن الغربة تتحقق من مسافة القصر، لكن نحن نقول مقصوده وجود الغربة أنه يكون في محل الغربة هذا هو المعروف عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعرفوا بمقاصد الشرع وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه غرب من المدينة إلى الشام، وثبت أن عثمان رضي الله عنه غرب إلى مصر، وغرب ابن عمر أمهته إلى فدك وغير ذلك. الآن الظاهر من الحديث أيضا الذي ذكرنا أن التغريبة ثابت في حق الذكر والأنثى واشهد شيء هذا الظاهر معمول به أو لا في حق الذكر والأنثى هذا قول الشافعي أنه كلاهما يعملن بهذا الظاهر وقال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وإمام أزاعي رحمه الله قال لا يعمل به بسم المرأة يعني لا تغرب المرأة قال لأن المرأة عورها قال لأن المرأة عورف لا تغرب وهذا مروي عن على, علي رضي الله تبارك وتعالى فإننا عندنا الآن كأنه تعارض ظاهر بين أحاديث التي ذكرنا اللي فيها التغريب والأحاديث التي فيها نهي النهي عن سفر المرأة بغير محرم قال الشوكاني رحمه الله تعالى لا تعارض بين هذه الأحاديث أولا قال لأن النهي مقيد بعدم المحرم فهمت المسألة؟ النهي عن سفر المرأة مقيد بكونه بعدم المحرم فإذاً إذا وجب عليها التغريب زنت مرأة بكر زنت وجب عليها التغريب ووجد المحرم ما كانش تعرض أصلا بين الأحاديث إذا وجد المحرم ما كانش تعرض فإذا تغرب مع محرمها إذا أم كان ذلك ما كانش تعرض إذا أمكن قال ثانيا يعني الوجه الثاني هذا الذي نبغي أن نناقشه الوجه الثاني قال لأنه عام مخصوص بأحاديث التغريب ما هذا الكلام؟ قال حديث النهي عن سفر المرأة بغير محرم عامة مخصوصة بأحاديث التغريب لا هذا الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أن أن هذه القضية تعارض فيها عموما هذا هو الحق أنه تعارض فيها عموما فإما أن يقال عندنا عموم النهي عن سفر المرأة بغير محرم يعني المرأة بزفة عامة تسافر لا تسافر بغير محرم وخص من بين النساء أجمعين المرأة البكر الزانية التي وجب فيها التغريب هذا العموم وخصة من هذا النحي ولكن يمكننا أيضا أن نقول بالعكس، فنقول عندنا أحاديث النهي عن أحاديث التغريب في حق الزاني سواء كان رجلا أو مرأتان، ما مادام بكرم، عام في الرجل والمرأة. خصت منه المرأة بما بحديث النهي عن السفر بغير حمل. فإن هذا تعرض عمومين، كما سبق لنا في أبواب العبادات، كما في قضي قضايا متعددة مثل قضية يعني الصلاة في الأوقات المكروهة وغير ذلك أوردنا هذا التعارض وقلنا بأنه إذا ورد عندنا مثل هذا التعارض بين العمومين ما كانش عندنا عموم وخصوص فقط ولكن تعارض بين عمومين فإنه ينبغي الترجيح قال الشيخ الإسلام الدينية ينفر إلى المصلحة الراجحة أين هي فنحن إذا نظرنا في هذه القضية تبين لنا بأن المصلحة الراجحة موجودة فين موجودة في أن المرأة إذا سافرت بغير محرم فإنها مظنة لأن تفتن وتفتن فهم؟ والمقصود الشرعي الذي من أجله يغرب الإنسان لا يتحقق فيها بل ينتج عن ذلك مفاسد وحاليه فنقول بأنه في هذه الحالة إذا عدم المحرم فإنه ينبغي ترجيح الجانب الآخر الذي هو أنها لا تسافر ولا تغرب إذن وقع الترجيح بهذا المبدأ ثم قال أيضا وثالثا يعني دائما الأوجه التي يذكر وثالثا لأن أمر التغريب إلى الإيمان لا إلى المحدود نفسه ونهي المرأة عن السفر بغير محرم إذا كانت مختارة له قال وأما مع الإكراه من الإيمان فلا يتعلق بها النهي فهمت هذا الكلام أو لم تفهمه لأنك لم تسمعه فهمت طيب قال الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الذي عندنا الآن قال <تصفيق> أمر التغريب هو إلى الإمام يعني الإمام هو الذي يغرب فإذا يغرب المرأة البكر وهي مكره ليس باختيارها فهي تغرب وهي مكره قال فإذا لا يتعلق النهي بها إذا لا حرج ما كي مشكل وهذا فيه خطأ ظاهر وهو أن هذه المرأة صحيح أن النهي لا يتعلق بها ولكن هذا لا يعني جواز إكراه الإمام إياها على ذلك على التغريب على النفي لأن النهي لا يتعلق بها أي ليست آثمة صحيح متفقون إذا غربها الإمام فإنها ليست آثمة لأنها ذهبت بغير مكرهة بغير اختيارها ولكن هل هذا يعني جو جواز جواز هذا الفعل من الإمام لا يعني جواز ذلك وإنما كلامنا هل يجوز للإمام أن يغرب المرأة أو لا يجوز فنخلص من هذا النقاش وهذا الاستدلال إلى النتيجة أن المرأة إذا وجد معها المحرم فإنه لا حرج لا وجود للتعارض أصلا إذا لم يوجد المحرم فالأصل إما أن يقال بأنها لا تغرب أصلا وإما أن يقال بأن ذلك يترك إلى الحاكم فينظر في حالها وحال المكان الذي ستغرب فيه فيرجح بحسب المصالح هل ستكون سيكون هذا النفي فيه مصلحة أو سيكون هذا النفي والتغريب فيه مفسدة ويرجح بحسب ذلك انتهينا إذن من آش من البكر الآن المحصن قال وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت أما الرجم فمجمع عليه وإن كان لم يرد في القرآن لكن مجمع عليه إلا ما ورد من خلاف عن الخوارج وبعض المؤتزيلا كالنظام ولا عبرة بخلاف هؤلاء، لا الخوارج ولا النظام وأصحابه من المؤتزيلا لا عبرة بخلافهم في أمور الفروع الفقهية، فإذا أهل السنة متفقون على هذه القطعة، ومستندهم في مستند يعني هؤلاء الخوارج والنظام وكذا أنه ولم يذكر في القرآن، تعرف أن هؤلاء قرآنيون المؤتزيلا والخوارج وقرآنيون ولا يثبتون السنة الصحيحة ولا يعملون بها، لأنها لا, لا تخدم أهدافهم. كما نقال لذلك لا يعمل به لكن نحن نعمل بالسنة فعندنا أولا السنة المتواترة في ذلك كحديث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز ورجمه صلى الله عليه وسلم للغامدية كما سيأتينا إن شاء الله ورجمه لليهوديين ومجموعة من القصص من هذا النوع التي تدل على تواتر قضية الرجم هذه بل نقول بأن هذا ثبت في القرآن وإن كان نسخ نسخت تلاوته ف قد ثبت عن عمر رضي الله تبارك وتعالى أنه أخرج البخاري المسلم وغيرهما أنه قال كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأثبت وجود هذه الآية ووردت هذه الآية بعينها في يعني الآية المنسوخة في أحاديث عند ابن حبان وغيره فيها إن مما أنزل من القرآن الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة, فارجموهما البتة قالوا هذا إذن منسوخ من باب المنسوخ كيف من باب المنسوخ تلاوة لا حكمة لأن الحكم باقي وإنما نسخت تلاوته إذن هذا الرجم متفق عليه الآن الجلد هل قبل أن يرجم يجلد أم لا صافي يكتفى بالرجم هذا هو المحل خلاف فذهب إلى وجوب الجلد قبل الرجم طائفة من العلماء منهم الإمام أحمد والإمام إسحاق وداود الظاهري وخيرهم وذهب إلى العكس أي أنه يكتفى بالرجم الإمام مالك والأحناق والشافية والجمهور يعني الجمهور يقولون بالاكتفاء بالرجم استدل الأولون أي قائلون بالجلد مع الرجم بحديث عبادة بن الصامت الذي ذكرنا آنفا ما هو حديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله له سبيلة البكر بالبكر ثم قال والثيب بالثيب جلد مئة والرجم ففي هذه في هذا الحديث إشارة إلى الآية القرآنية قال الله سبحانه وتعالى أو الله له سبيلا وهذه الآية القرآنية فإذن يقتضي بما أنه أشار إلى هذه الآية القرآنية هذا الحديث جاء بعد هذه الآية وهذه الآية موجودة في صورة النساء وصورة النساء من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يقتضي أن هذا الحديث من آخر ما نزل فإذا دعوة نسخي أو كذا لا تتأتى في هذا المقام أيضا ثبت عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه حين رجم وحدة المرأة زنت في عهده ضربها يوم الخميس وجلدها يوم الجمعة ثم قال رضي الله عنه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث عند البخاري أيضا الجلد أثبته القرآن على كل من زنم الزانية والزانة والمحصن يصدق عليه هذا, هذا القوم يعني يشمله هذا العموم وعليه ما عندناش شي دليل تخصيص لنخرجه منه نقول المحصن ما دخلش في هذه الآية وعليه المحصن أيضا يرجم يجلد غير كان المحصن عندنا حكم زائد عليه اللي هو الرجم ثبت بالسنة كما أن البكر عندنا حكم أيضا زائد بالنسبة له اللي هو التغريب لكن الآية تشملهما ما أن تشمل البكر والمحصن في ما يجلده صحيح أما لأن الآخرين قالوا، سيدي نظرنا في قصة ماعز، لست تأتينا، وهلها روايات وألفاظ مختلفة، فلم نجيد ذكراً لأش؟ للجلد، ما المختلف فيه الآن؟ الرجم أو الجلد؟ الجلد هو المختلف الرجم متفق عليه، فقالوا، لم نجد ذكراً للجلد، فإذاً ما كانش الجلد، فنقول أولاً المثبت مقدم على النافي، فإذاً آخرون قد أثبتوا الجلد، فمن نفاهوا المثبت مقدم على النافي، وثانيا أن هذه قضية عين هذا الفعل القصة قصة ما هي قضية عين ليس لها عموم لا تعم قضية عين يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلد فلان صافي وهذا فعل والفعل والواقع العين هذه ليس لها عموم لا يمكن أن تعم فيقال إذن بالصفة العامة نجلد لا نجليد كذلك هذا هذه الواقع ت تطرأ هذا الدليل تطرق إليه الاحتمال وما هو وهو يحتمل أن الراوية لم يذكر الجلد لأنه موجود في الكتاب والسنة الجلد معروف في الكتاب والسنة موجود في الكتاب والآية وموجود في السنة عليه لم يذكره لأنه معروف ونحن نعرف بأن الرواة يتصرفون في الأحاديث بالمعنى كما هو معروف لريك فإذاً هذا الاحتمال وارد وهو احتمال قوي هو الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال ماذا يفعل؟ ماذا يحدث سقط به الاستيلاة إذاً هذا محتمل كذلك لا يمكن أن نذهب إلى النسخ أو نرشح ولا لا لا وجود لقضية النسخ لما لأن هذا الأحاديث لا نستطيع أن نثبت من هو المتقدم منها ومن هو المتأخر فإذا نخلص من هذا كله إلى أننا لا يمكن أن نستدل بقصة معز على المطلوب على ما يطلبوا هؤلاء من عدم, من, عدم من عدم وجوب الجلد فإذاً نخلص إلى هذه النتيجة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الحالات مع الرجم وفي حالة رجم فقط يعني غاية ما نصل إليه إذا أخذنا بقصة ماعز وإذا قلنا بأنه فعلا لم يجلد ماعزا فغاية ما نصل إليه هو أن ننبيس صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات جلد وفي بعض الحالات لم يجلد وعليه نقول أن هذا يرجع إلى الإيمان فأما الرجم فثابت وأما الجلد فهو عقوبة زائدة ينظر فيها الإيمان إما, الحاكم إما أن يضيف هذه العقوبة وإما أن يضيفها هذا هو غاية ما يمكن أن نصل إليه في هذا الباب اتفقنا على هذه المنزل قال هنا الآن معركة من المعارك الحقيقية قال ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات مقصود المؤلف هنا أن يقول بأنه يكفي الذي جاء واعترف بالزنا يكفي أن يعترف مرة واحدة وما ورد في بعض الحالات من أنه عليه أن يعترف أكثر من مرة فهذه وقائع أعيان تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فيها أن يستثبت فإذا مسألته فيها خلاف فذهب أبو حنيفة وأصحابه الأحناف وذهب أيضا إمام أحمد والإمام إسحاق وغيرهم إلى اشتراط تربيع الإقرار بالزنا يعني أن, أن يقر الزاني بالزنا أربعة مرات وهذا الشرط جاله شرطا وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى عدم الاشتراط بل الاكتفاء بل الاكتفاء بماذا؟ الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة فإذا نحتج الأولون بقصة مائز وهي كما ذكرنا قصة صحيحة ذكر منها البخاري والمسلم طرفان وذكرت في السنن بألفاظ ورواية مختلفة نختار منها رواية نذكرها قال عن أبي ريط رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يعني هذه الرواية هي عند البخاري والمسلم ليس هذه كرو اسم ماعز ولكن هذه قصة ماعز نفسه هذا الاسم هذا ورد في السنن وغيره فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أبيك جنون قال لا قال فهل أحصنت إن هل أنت متزوج محصن قال نعم فقال اذهبوا به فرجموه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلّى فلما أذلقته يعني أذلقته بالحجارة يعني أحس بوقع الحجارة هرب فأدركناه بالحرّة فرجمناه فأدركناه بالحرّة أي فأكملنا رجمه سئتين كلامنا للمسائل هذه الحرّة هي كل مكان يعني أرض فيه حجارة مسودة هذه الحرّة فليس المقصود هنا الحرّة المعروفة اللي هي اللي هي في المدينة تعرفون هناك واحد المكان بظاهر المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأسكت سليم أن هذا الحره التي وقعت فيها تلك الوق الواقعة مشهورة اللي يعني استبيحت فيها الحرم المدني استبيحت فيها الحرم المدني ووقع فيها سفك للدماء وللأعراض وغير ذلك في زمن يزيد بن معاوية ويعني هذه تعد من المثالب التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية. مثلها مثل المصيبة الأخرى اللي هي مصيبة قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى. فهذه الحرم شهورا موقعة الحرم يعني من المصائب التي وقعت في تاريخ الأمة. لكن المقصودة أن هناجر أرض وقعت الأرض فيها حجارة سوداء ذا هو هذه هذه قصة ناعز. وقالوا إذن هذا فيه تربية. قال له وش زنيتي أربع مرات حتى شاهد أربع شهادات عاد أمر برجمه صلى الله عليه وليه وسلم. واحتج الآخرون الذين يقولون بعدم الاشتراط. بعدم ورود التكرار في وقائع متعددة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث الذي أخذنا سابقا قوله لأونيس وغدوا أونيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ما قالش له لم يشتريت عليه ويقول له إن اعترفت أربع مرات أو إن اعترفت المرة الأولى فاطلب منها اعترافاً ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا ولا يجوز أج تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا وقت الحاجة إليه فلما لم يقول علم أنه لم يقع هذا اشتراط هذا التكرار وعند الإمام مسلم أيضاً وغيره من حديث عبادة أنه صلى الله عليه وآله وسلم رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة هذا صريح في عدم وجود الإقراء إلا مرة واحدة. إلى غير ذلك مجموعة من الوقائع التي لم يرد فيها هذا التكرار. متبين سدي ولا لا صدق. هناك من يقول نعم هذه وقائع ليس فيها ليس فيها شرط التكرار. ولكن عندنا واقع لواقعة ماعز اللي وقع فيها اشتراطه التكرار فيقال هذا الاطلاق أو هذا الشيء المطلق هنا نقيده بالرواية الأخرى نقيد هذا المطلق بالرواية الأخرى فيقال هذا ضعيف جدا من ناحية الأصولية لأن الاطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ أشياء تقع في الألفاظ على الصحيح ليس من عوارض المعاني وعليه يطلق ويقيد ويدخل في العموم الخصوص وإطلاق التقييد ما هو والأكوال من الأفعال فلا يدخل هذا شيء لا وجود لفعل مطلق وفعل يقيده آخر يقيده أو فعل عام وفعل آخر يخصصه إلى غير ذلك هذه من عوارض الألفاظ وعندنا أيضا قصة الغامدية اللي هي صريحة في عدم وجود التكرار أنا أقرأ لكم الآن قصة الغامدية لأن فيها نفائس يعني تبين لنا كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كيف كان الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة من تقوى ومن حتى الذي غل نفسه ووقع في الرذيلة فإنّه يتدارك نفسه حتى ينال خيرا مما ربما خيراً مما كان سيكون عليه عن بريدة أنه قال جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وأنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لما ترددني كما ردت ما فوالله إني لحُبلا. قال إما لا يعني إما إما والحالات هذه إما لا فذهب حتى ليدي. عاد أن تكلمنا سيأتينا الكلام أيضا على هذا السؤال لأن هذا والشيء فيها. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولتته. قالت هذا قد ولته قال ذهبي فأرضيه حتى فطمت فلما فطنته أتته بالصبي في يده كسرت قمص فقالت يا هذا ينبي الله قد فطنته وقد أكل الطعام لم يعد محتاجا إليها فدفع, فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرما رأسها فناضح الدم على وجهه خالد فسبها أي فسبها خالد لما ناضح الدم على وجهه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سببه إياها فقال مهلا يا خالد مهلا يا خالد فو الذي نسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسين لغفر له لو تابها صاحب مكسين لغفر له يعني ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت فهذا يعني هذه قصة الغامدية وإيّا عند الإمام مسلم والإمام أحمد وغيره ولها رواية متحددة الشاهد عندنا في هذه المسألة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن لم يقل لها يعني لو كانت التربية شرطا لكان يقول لها يعني لما قالت له لما ترددني كما تردد ما كان يقول لها إنما رذدته لأنه ينبغي أن يقرأ أربع عام لكن لم يقال في هذه فهذا يقتضي أنه عدم اشتراف هذا التكرار أربع مرات فالراجح إذن لأن أيضا إذا نظرنا في سياق حديث ماعز أنه هناك سياق تدل على هناك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت عن حاله. صلى الله عليه وسلم سأله أبي جنون، أبيك جنون. هذا, هذا يدل على أنه كينش حاجة هناك. والناس الذين يقولون بالتربيه لا يقولون يسأل هل به جنون؟ لا يقولون بذلك. لأ هناك سياق الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستثبت عن حاله. فإذا نقول إذا كان الشخص يظهر عليه أن يعني غير ظاهر أمره غير ظاهر قد يكون صحيًا وقد يكون سكرًا قد يكون مجنونًا وقد يكون عاقلًا يعني عقله الذي هو مناط التكليف غير واضح فهذا يستثبت ويؤمر بالإقرار هذا المرة يؤجل إلى غد وإلى مرة أخرى حتى يكرر ذلك الإقرار مراراً متعددة أما أن إلّا كان واضح أمره وليس به جنون وعقله صافي ليس عليه ليس به مشكل فهذا لا يشترط تكراره. وقلت بأن هذه المسألة من المعارك الفقهية معروفة، لكن إن شاء الله تعالى هذا هو الفائز فيها ثم قال: المصنف رحمه الله تعالى وأن الشهادة فلا بد من أربعة، وهذا لا خلاف فيه. الشهادة لغدي شهادة لغدي على العزّان لا بد من أربعة، لقول الله سبحانه وتعالى: اللات يتنفّشة من سائقو فستشيدوا عليهم أربعة منكم. وهذه المسألة لا خلاف فيها. ثم قال: ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريحا بإيلاج الفرج في الفرج. للتميح، فليك يكفي التميح، وليك يكفي التصريح بما هو أقل من إيلاج الفرج في الفرج. كتقبيلين أو غمزين أو ما شكل ذلك هذا كله لا يثبت به حد. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما عز في بعض روايات الحديث لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت". يعني من قال له رزنيت. قليل عن لك غير قصة ريت تجوز وقلت زينة ولكن المقصود اسمك ربنا غير غامض أو قبلت أو نظر قال لا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنيكتها لا يكني يعني بصلات مجاب هذاك الفعل الجال اللي يدل على هذاك ال على جماع أثنيكتها لا يكني بدون تكنيا وكذلك يشرع إذا الحاكم أنه يسأل هذاك الشخص سؤال صريح عن هذا هذه المسألة كيف بلغة يال يعني باللغة العربية ولا عربية ولا إسماعيل أَثَنِكْتَهَا لا يُكَنِّي؟ قال نعم فَإِنَّ ذلك أَمَّرَ بِرَجْمِنِي صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري وأيضاً عندنا حديث في إثناله مقال أن الأسلميين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا على نفسه أنه أصاب مرأة حراماً أربع مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه في خامسة فقال أنِكْتَهَا؟ قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة, في المكحلة والرشاء في البئث قال نعم فإن ذلك أمر ربي يعني التصريح هذا المقصود أن الشاهد عندنا هو هذا التصريح ينبغي أن يكون وأيضا قد وقع من عمر رضي الله عنه استفصال في محضر جماعة المصحابة استفصال عن هذه المسائل بصريح الكلام قال ويسقط الشبهات المحتملة عندنا هذه القاعدة في قيام شهورة اسمتها إدراء الحدود بالشبهات بهذا اللفظ الحديث ضعيف الحديث بلفظ إدراء الحدود بالشبهات ضعيف لكن عندها روايات متعددة بألفاظ متعددة جدا تدل على أن له أصلا يعني هو محتمل للتحسين ألفاظ وروايات كلها تدل على هذا المعنى اللي هو إدراء الحد بالشبهات أي شبهة تحتمل أن تدرأ عن الزاني مثلا وعن الذي اعترفه أو الذي الذي أتطرق مثلاً تدرأ عنه الحد سينظر الحد وهذا باب عظيم له يعني له مجموعة من النظائر مجموعة من النظائر الفقهية في كتب الفقه قال وبالرجوع عن الإقرار يعني يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار واحد أقر ثم رجع عن إقراره هل يسقط عنه الحد أم لا يسقط خلاف الدليل من قال بسقوط الحد هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة ما جاء في قصة ماعز أن ماعزا لما وجد مثل الحجارة لما أحد من مست الحجارة فر يشتد يجري حتى مر برجل معه لحا جمل لحا هو الفك فك الجمل معه لحا جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات الشاهد فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لا تركتمه هل لا تركتمو؟ لما هرب هذا في حكم الرجوع عن إقراره فهل لا تركتموا؟ هذا دليل يقوي قول من يقول بأن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد هو حديث إن شاء الله تعالى صحيح أو على الأقل حسن وله روايات لا نطيل بذكرها وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الشاة يسوي وخالف في ذلك قوم آخرون فقالوا بأن الرجوع عن الإقرار لا ينسعه لكن قلنا هذا الحديث دليل قوي هذه القصة قصة ناعز دليل قوي على المسألة التي ذكر. قال وبكون المرأة أي ويسقط الحد مرة أخرى بقاش بكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا. يعني من الأشياء التي تسقط الحد على المرأة أو على الرجل هذه الأمور هذه. أولاً كون المرأة عذراء لأن إذا كانت عذراء فهذا يعني أنه لم يقع هذا العمل. هذا الوطف أو هذا الجماع لأنها ما زالت عبر أو رتقاء الرتقاء هي الملتصق ختاناها بحيث فرجها لا يمكن أن يلج فيه فرج الرجل فهذا الرتقاء أيضا مستحيل عقلا أو عادة مستحيل أن يتم ال ال الإلاج المحرم اللي هو الزنا اللي هو الموجب للحد وعليه أيضا واخي وقع الإقرار واخي وقع الشهادة فهذا دليل يدفع الحد ويسقط الحد وبكون الرجل مجبوبا أيضا أي مقطوع الذكر أو عنينا أي لا يقدر أن يصل إلى النساء لا يستطيع الوصول إلى النساء لمرض هذا أيضا ما يستحل معه وقعدتنا وعليه فلم يقعد وعليه يسقط الحد هذا واضح جدا قال وتحرم الشفاعة في الحدود يندغي تقيدها بإذا وصلت إلى الحاكم يعني إذا وصل وصلت مسألة الحد إلى الحاكم وبلغوا الخبر بذلك بما بشهادة أو إقران أو غير ذلك ما ينبغي أن تش في بعد ذلك وعندنا الحديث حديث المرأة التي مخزومية التي كانت تستعير الحلي وتجحد العارية يعني هذه سرقة ف يعني جاء أبن مخزوم هم قوم معروفون بجيهم ووصلفهم فجاءوا وقالوا نشفع على رسول الله, صلى الله عليه وسلم كيف يقطع تقطع يدو هذه المرأة وهي مننا وكذا فقالوا يشفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من حالها فقالون هذولا مع أسامة بن زيد هو يتكلم مع رسول الله ما شفعته فذهب أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يشفع له في المرأة وكذا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله أتشفع في حد من حدود الله ثم صعد المنظرة وقال قولته المشهورة صلى الله عليه وآله وسلم والله لو كانت فاطمة ابنة محمد سرقت وحاشاها وظ الله عنها لا لقطعت إيدها فإذا مقصودنا من هذا كله أن نقول بأن لا ينبغي الشفاة في الحد لكن لاذا قلنا ينبغي تقيده بإذا وصل الحاكم لما أخرجه الإمام أحمد وغيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق ردائه فشفأ فيه هم دين؟ حتى هو قال لي راه را سرق ردائه وكذا قال إذن وجب عليه الحد يلا لا راه سيقتقم عليه الحد فشفأ فيه قال ما كان مشكلة خليه وكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل أن تأتيني به؟ يعني قبل أن تأتيني به لماذا الفرق؟ لأنه بعد أن تأتي به يصبح قد تعلق به حق لله سبحانه وتعالى. لأنه رفع إلى الإيمان والإمام هو الذي يوقع عن الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقوم بإيقاع الأمور الشرعية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. فإذا وصلت إلى الإمام، فإنه يتعلق بها حق لله سبحانه وتعالى، ولا يبقى فقط حقا للإدمي. فإن كان حقاً للإدمي يجوز الشفاعة فيه، لكن لما تعلق بها حق الله سبحانه وتعالى لا تنفع الشفعة بعد ذلك وهذا كله من حكمة هذه الشريعة وانضباطها قال ويحفر للمرجوم إلى الصدر يحفر للمرجوم هذا الذي ينبغي أن يرجم يحفر له الحفرة ويقعد فيها إلى صدره لأن تبلغ صدره ثم يرجم بعد ذلك هذا ثبت في قصة الغامدية ولم يثبت في قصة ماعز ثبت في قصة الغامدية أن حفر لها إلى صدرها ورجمت أما في قصة ماعز ف. وقع خلاف يعني في الروايات وكلها في الصحيفة ولكن خلاف وتضارب في الروايات بعضهم قال حفر له وبعضهم قال لم يحفر له ويدل على ذلك أنه هرب إلا لو كان في حفرة لم استطع الهرب إلى غير ذلك من الأمر وجمع بين التضارب في الروايات هناك من رجح من قيم رحمه الله تعالى رجح قال الرواية اللي فيها الحفر أولى من الرواية التي التي ليس في الحفر فهمت وهناك من جمع قال لعله حفر حفرة صغيرة أو ذلك من أنواع الجماه. لكن المقصود عندنا أنه, أنه ثبت الحفر للغامدية، وإذا يقال بأنه يأخذ من قصة هذه مشروعية الحفر إلى السر، مشروعية الحفر للمرومي إلى السر. قال ولا ترجم الحبل حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. الدليل حديث الغامدية التي أخذنا آنفا، فهو واضح في ذلك لا أحتاج إلى أن نطيل وإن كان فيه يعني بعض الخلاف بعض الروايات فيها أنه حتى فطم عاد جاءت به وفي يده كيسات خبز وبعض الروايات فيها أنه لما وضعت جاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فتطوع بإرضاعه وكفالته فأمر برجمها وجمع بين الروايات بجموعات لا نطيل بذكرها. وقال ويجوز الجلد حال المرضي بعث كال ونحوه بعث ونحوه شنو العث هو, هو العنقود العنقود من النخل تعريف العنقود من النخل اللي يكون فيه مجموعة من الأغصان في كل غصن مجموعة من الثمرات هذا كله العنقود كله يسمى عث دليل ذلك حديث صحيح في عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا في الحجنا رويجل ضعيف, رويجل ضعيف مخدج أي ضعيف ناقص الخلقة فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها أي مارس الفحجة فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال اضربوه حده قالوا يا رسول الله إنه أضعف مما تحسبوا لو ضربناه مئة قتلناه فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا له عثكالا فيه مئة شمراخ شمراخ هو هذه الأخصان فيه مئة شمراخ ثم ضربوه به ضربة واحدة قال ففعلوا لأنه هذا مريض بحيث إذا ضرب ذلك الضرب الذي يلحض له مئة جلدة لا يقوى يقتل يموت وليس مقصود الحد قتله مقصوده تأديبه بهذا الحد من أجلده لذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة بأن يضرب بهذا الشكل يعني بإثكال فيه مئة شمرخ طيب الآن حكم آخر متعلق بهذا قريب من حكم الزنا وهو قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وملاط بذكر قتل ولو كان بكرا وكذلك المفعول به إذا كان مختارا هذه مسألة اللواط أي المجامعة فيعني بين رجال أنفوسهم يعني هذا معروف. لحق عندنا حديث في المسألة وإن كانت في خلاف ماذا يفعل باللوطي لكن عندنا حديث فيه واضح وصريح وصحيح وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وعليه يقتل وقد ورد في كيفية القتل أمان نش كيف يقتل وش يرجم ولا يرجم لذلك اختلف السلف وغيرهم في كيفية القتل فقال فثبت عن علي أنه رجم لوطيا وثبت في زمن أبي بكر رضي الله عنه أنه قيل له بأن هناك رجل يؤتى كما تؤتى المرأة فماذا يفعل به فاستشار الصحابة فكان أشد ما قيل فيه قول علي رضي الله عنه قال يحرق بالنار فأمر به أبو بكر رضي الله عنه أن يحرق بالنار وهناك من قال ابن عباس رضي الله عنه قال يلقى من فوق أعلى بيت في المدينة وتلقى الحجارة فوقه إلى غير ذلك المقصود يقتل والثلاث اختلف في كيفية قتله لكن من قال بأنه لا يقتل هذا أبعد الناجعة كثيرا لأنه مخالف للحديث ولأنه مخالف لهذه الأقوال الثابتة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه مسألة أخرى متعلقة أو قريبة من هذا قال ويعذر منك حبهمة ويعذر من نكح بهيمة لم قال ويعذر لأنه ليس عندنا دليل على قتله عندنا حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة لكن الحديث ضعيف وعندنا ما هو أصح منه وهو حديث عن ابن عباس أيضا عن نفس الصحابي قال من أتى بهيمة فلا حد عليه وعليه ليس عندنا حد الحديث اللي هو صحيح يدلنا على أنه من أتى البهيمة ليس عليه حد ولكن مش يترك لأن الناس متفقون على تحريم هذا الفعل ووجوب تأديب فايله فإذا يعذر بما يرضع أمثاله عن مثل هذا الفعل القديسي المستشمع ثم وصلنا إلى العبد والأما قال هذا الكلام فيها سهل قال ويجلد المملوك نصف جلد الحر لقول الله يعني ما معنى ذلك أنه يجلد خمسين العبد يجلد غير خمسين لامئة لقول الله سبحانه وتعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا الأما عليها نصف ما على المحصنات من العذب اللي هو مئة فرغة تغضي الخمسين وليس هناك فرق بين الأمة والعبد لأنه أيضاً مع النشف لم يفرق بين الأمة والعبد أحد من العلماء وعليف العبد أيضاً يجلد النصف وعندنا في ذلك أقوال أو أفعال عن عمر رضي الله تبارك وتعالى أنه قال قال عبد الله بن عياش المخزومي وهذا سنده صحيح في الموطأ وغيره قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائدة من ولائذ الإمارة خمسين خمسين ولائت قبول الإيمان خمسين خمسين في الزنا هذا جمهور الصحابة يقولون بهذا القضية يقولون بأن العبد إش إنه نصف جلدي من الحر ولكن خالف ابن عباس رضي الله عنه لأنك قد تلاحظ معي أن قبل هذه الآية التي ذكرنا قال الله سبحانه وتعالى فإذا أحسننا فعليهن آ فعليه العالم. فقال ابن عباس ابن عباس خالف قال فإذا أخصننا معناه أنه،, أنه لا حد على المملوك حتى يتزوج أنه ولكن بكر في المملوك لا يحد فإذا تزوج عدك سيكون عليه الحد وشنا هو يحد النصف يعني خمسين جلدة ابن عباس هكذا ثانياً مسألة وأجيب عن ذلك ب أننا عندنا حديث في ذلك وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في الصحيحي قال إذا زنت أمت أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها يعني لا يوبخه ويقرعها بعد الضرب ثم إن زنت فليجليدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة ولو بحبل من شعر هذا يدل على أن الأمة أو العبد يضرب مشي إذا إذا كان محصنًا إلا مشي محصنًا تأين؟ فإذا أجيب على كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما بأن معنى أحسننا مشي هو الإحسان اللي هو الزواج ولكن معناه الإسلام. معناه الإسلام فإذا أسلمنا يعني إذا كنا مسلماتين. والإحصان حقيقة فعلًا في كلام العرب في القرآن قد يرد بمعنى الإسلام وقد يرد بمعنى الحرية وقد يرد بمعاني أخرى متعددة. فإذا الذين قالوا هذا إنما قالوه لكي يوف يعني يدفع وقبل ابن عباس لأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه مشذّع عن قول جمهور الصحابة. ومع ذلك فإن قول ابن عباس رضي الله عنه قوي للغاية. والمسألة في حقيقةً تحملو. يعني تحتمل أن يتقف فيها حتى ينظر فيها بتدقيق أكثر لأن ما عندنا إلا الآية القرآنية وفي السلف وأما وعندنا نبنى عباس خالفه وتعرف أن الصحابي إذا خولف يعني الصحابي وخايع ولكن إذا خولفوا الصحابيين خرفة انتقد لا وجود للإجماع عليه وجب الترجيح بين الأقوى وظاهرة الآية ظاهر الآية أن الإحصان بمعنى الزواج. ما على المحصنات ليس على المسلمات ما على المحصنات يعني المقصود بها المتزوجات والإحصان أيضا وطلق في الشرع ومقصود به الزواج وعليه فنتوقف في المسألة وقول ابن عباس قول نواجه أما القول الأخير اللي هو ويحده سيده أو الإمام يعني الإمام تفقن أنه يحده أما أن سيده يحده فهو الحديث الذي ذكرنا آنسا هنا في نيانباغي لا به لا فيما ذكرنا آنسا هنا يستشهاد به على أن السيد يجل هو يمكن يمكنه أن يقوم هو بنفسه بحد مملوكه وهذا آخر ما أخذ في هذه الحصة في إن شاء الله وتبارك وتعالى الحصة مقبنة تكلم فيها عن السرقة الحب السرقة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أيها هذه مسألة اصطلاحية قد هذا واحد هو حد دون أمدسان الحد؟ هذه مسألة الصلاح مم؟ مم. هو العقوبة مجلد. الشرعية أي أنه هذه مسألة الصلاح فهي لاحظ القضية قد نصطلح ونقول لا مشحطة في مسيار للصلاحات قد نصطلح ونقول الحد هو الجلد وأن في عقوبة زائدة وقد نصطلح فنقول الحد هو الجلد هو التغريب لا نسي مخيّف أنه النفير أو تكلمنا عنه قلنا بالنسبة للرجل هذا واضح لا لا لا الخلاف إنما هو في معه <تصفيق> إذا اعترف وأقيم عليه الحد فذلك يطهره كما قالت الغامد يطهرني يا رسول الله لأن الحدود تطهر ورد عندنا الحديث لا أذكر الله لكن في معناه أن من أقيم عليه حد من تاب أو أقيم عليه الحد صافي فوق فارط اللي هو في الدنيا، أنت صافي ما إذن كأنه ما كيشي. إيوه من لم يقبل بال بالحد يعني مقام قبول الحد والتطهر به أفضل، أنت لا مشي نجيب. قلنا لا. آه لا ولكن قلنا إذا عند الإمام الذي سيقيم الحد أما في حالتنا هذه في هذا الزمن التي ليس فيها الحدود الشرعية فإن بغيت التستر وستط... لأنه لأنما يوجد حد، لماذا سيفضح سي... سي بنفسه؟ بالعبس أن يتسترى ويتوب إلي الله أن هذا الشيء إلى هذا في حد، ويعني الفطرة السليمة في حقيقة تقول بأن اللوطي أيضا ليست ليس فيها شوا، عند أصل الفطرة السليمة طرقلنا من آآ من المرضوين في هذا الزمان، وكت. ولكن ما ماذا في الحد؟ الله أعلم يعني هذه المسألة من رأي. دي ليس فيها الحد حد الزينة المعروف هو ليس عنده في الحقيقة ليس عنده الحقيقة قول اللي عالم في هذه المسألة لكن الظاهر في اللي ما هو قال لم يعذرهم نعم لكن هل ما صحيح أنا لكن غير هو المسألة هنا أن جاء وتابع وكذا زين وأقر وتابع صح القضية لكن الآن هل هل الآن مم <تصفيق> هي وهذا معناه لقلية معناه أن أرى ما يجب أن يترك من هذا قال أو لو لا ولا بأنه كينش حد ولا لكن هنا مسألة ما خصنا نعمموها لأنه لاحظ ما إنه كان الإمام، وعندنا الآن مثلاً ما يفعلون هذه المُلَكَّرات، وإيش نقول لا لا ين ب يأذره، موجودة من تقبيل وكذا, وكذا وكذا في هذا الزمن، لا الظاهرة إنه يبغى التأديب لي لي زجر أمثاله، وهذه من من المصالح المصلحة التي تطرق إلى الإيمان، وقوله يقضي فيها، هم، وبتغيير مُلَكَّر أيضاً، وإن كان يعني تغيير مُلَكَّر يعني يكفي إنه يلاقي يقبل، تمنعه من التقبيل، غيرت المُلَكَّر. ما هذا أمر زائد على التغيير المكره هو زجروه عن إتيان المطاري في في في وقت آخر وزجرو غيره إذن هذا التأزير هذه هذه المصالح مرسلة ببتأزير مفتوح للإمام يعني هو بيستشر في أهل الحل العقدي يقرر هذه الأمور لا ده ده الشهود إيش يشهد خسكون أربعة؟ أيه يشهد خسوم يشهد معه. إذا رأوا الفعل المحرم صريحاً مشى عندهم شي شك فيه مشى غير شافوهم دخلوا شيء بيت مثلاً وسد عليهم أو لا شافوهم فوق الفراش ولكن معروفش شنو يديهم؟ إذا شافوا الفعل صريحاً يجب عليهم الإخبار ولكن راه في يحتمل أن إذا لم يكتلم المصاب. يحتمل أن يجلدوا حد القضية لكنه يجب عليه أن يخبر الإيمان بذلك أما بحالة تشتيبت بعض الناس عندما يقول لك وشفتها مثلاً دخلت مع أهل البيت وكذا خصم يقول لا هذا تنكر عليه معام وتغير ذلك المنكر ده منكر ولكن ما ينبغي أن تقفيف في هذه الحالة إن القلب فعل. لسميتهم من بعض الناس لا أدري سحرا. جد لي الحديث، أه أغلب. جد لي الحديث اللي كنا تكلمنا، ننظر كانوا ليتناهون عن مثرين فعلاً، فقلت لك هذا الحديث نعرف بأنه ودي الدرجة في شباب ال، أنا لا لا أعرفه، فهنت علينا أن نأخذه، وننظر فيه، وأعرف بأن بعض الناس يستدلون به. استدلالا خرافيًا على عدم جواز تغيير المنكر، أقول يعني هذا الحديث علينا أن ننظره عندنا أمران إما أنه ضعيف فلا نقبله إما أنه صحيح ننظر ما قال فيه الشرح وإن شاء الله وتبارك وتعالى شرح الحديث ومما العلماء الجاهدين ما قد ما فيه إلا ما يفيض الصبر فلا ندفع الأمور اليقينية به لهذهزلية اللي يأتينا بها الناس هذا الزمن، أمور اليقين يدل الأمر معروف ما هي عن المنكر هذه متواتره وواضح ينظر ينظر هذا